أرآه إن إلى ربك ارايت إلى ل ر ر ج ع ى أ أ الذي ينهى عبدا اذا صلى ا ر أ ي ت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ا ر أ ي ت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ب ا ل ن ا ص ي ة ن ا ص ي ة ك ا ذ ب ة خ ا ط ئ ة فليدع ن ا د ي ة سندع ا ل ز ب ا ن ي ة كلا لا تطعه واسجد واقترب